وماء البركة الهادي يعاني قرم أشاطيها وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها وماء البركة الهادي يعاني قرم أشاطيها وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها لا أزكى ولا أطيال ويشتط طير في البستان لا أندى ولا أطراب تطوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيال ويشتط الطير في البستان لا أندى ولا أطراب وكل الكون إحكام من الأسماء إلى الأصغر وَوحي الله إهٌ فج الخالِ قُ